شعب واللطف سما فيه والخير أضاء نواحيه قد عاشوا في ظلم لكن مشاعرهم حي لكن مشاعرهم حي شعب واللطف سما فيه والخير أضاء نواحيه قد عاشوا في ظلم لكن مشاعرهم حي لكن مشاعرهم حي اشرحوا للدين صدور فزدادوا بالحكمه نورا والله أراد بهم خيرا فحباهم يسرا ومعيا وسعوا من أجل الإسلام وهدا من نور العلام من بعد ظلام الأيام وجدوا الغايات الأبدية فأجابوا دعوات الداعي للدين بقلب ملتاع من شوق يربوا لشعاع الإسلام بهم من كوريا ولكوريا بالدين طموح وأمان ترجى وصروح فتتطير إلى الرحمة روح ترج الجنات المرضية فدعوا للدين بلا ريبة فدعوا للدين بلا ريبة يا أهل الرحمة والطيب يا اهل الرحمة وطيب لن خير بالخيبة لن يرجع خير بالخيبة والدعوة خير وعطية والدعوة خير وعطية والدعوة خير وعطية, والدعوة خير وعطية